وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ذَهَبَ عَنْهُمْ ظُلْمٌ وَغُفِرَ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 تَ الللهه لَقدَدَ أَرسَنا إلَ أُمَمِ مِن قَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيطانوا أَعْم لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلّوم اليَوْمَ وَلَهُم عذاابٌ أَليم وَماَا أَْ زَلنا عَلَْيك الكِتابَ إلَّا للتُبَيينَ لَهُ الذي اختْتَلَفُوفِيهِ وَهُدَ رَحْمَةًَ لقَوم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 Ighalli al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 لن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء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 وَيَعْبدونُونَ مِدونُون اللههِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزْقَم مِنَ السَّماواتِ وَالأَرض شيءَيْئأَ وَلَا يَسْستَطيعون فَلاَا تَضِْبون اللهِ الأأَمثَال إنِ اللهَّه يَعمُ وَأَنتُم لا تَعون. ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وَجَهْرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وأينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 كَذَلِكَ يوتِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْيكُم عََّكُمْ تُسلِْمون فَإِنْ تَوَّ فَإَِّ مَا عَلَكَ الْ البَلَهُُ المُبين يَععرفونَ يَعْمَتَ اللهَّهِ ثمَُّ يكِرُونَهاَا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 مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 شكراً لكم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 مَّ إبره م حنيفَ وما كان منِ المشرركين إن ما جعللَ السَّبةُ على الذي ناخلَف فيِي وإن ربك لا يحكم بَهم يوومَ القياامةِ في م كان فيِيه يختفون وود إلى سَب لربكَ بالالحكمةَةِ والموعظة الحسَنَةِ وجدلون بالَّ يحس إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 تقوا والذين هم محسنون الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله